ت ب ع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه فانه يضله ويهديه إ ل ى عذاب السعير يا أيها في ريب الناس إن كنتم في ريب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 أن لن ينصره الله ينصره فليمدد ي ا د ن ا والآخرة ل ف ي بسبب إ ل ى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيض وكذلك انزلناه آ ي ا ت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 النجوم والجبال والشجر و ا ل ذ و ا ب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م إن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 يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه ك أ ن م الطير أ و تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من سخط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 وبشر المخبتين الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومما رزقناهم ينفقون من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواب فاذا وجبت ذنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر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 ولولا دفع الله النات بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن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 وان يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى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 ويستعجلونك بالعذاب ولن ي س ت ع ج و ك بالعذاب ولن يخلف الله وعده و إ ن يوما عند ربك كالف س ن ة مما تعدون وكأيهم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 انا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إِنَّ